قال الذين يحملون العرش يتكلم الله عنهم الآن ثمانية هم اسمع يسوون وهي قمرة في الأرض الآن هؤلاء الثمانية يبدأون يتكلمون كلام اسمع الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذي امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ماذا تريدون ما بعد هذه المقدمة فاغفر للذين تابوا يا رب فلان اليوم تابت طيب بس اسمعش بعدها فاغفر للذين تابوا ماتت في الحالة واتبعوا سبيلك الله يسمع الثمانية يدعون لها فلانة بنت فلان تبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هؤلاء اقرب مخلوقات عند الله يقول يا رب اغفر لها يا رب انها ثابت وتبعت سبيلك يا ربي لا تعذبها ايش بعدها وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنا رأوا جنات الله عز وجل رأوا كيف أن الأرائك عليها أغصان دانية مجرد أن ترى ثمرة تختارها لا تأمر أحد من الولدان ولا تأمر أحد ولا تقوم قطوفها دانيا وجان الجنتين دان تحتضن زوجها على صورة يوسف عليه السلام يقول ابن القيم أربعين سنة ما تحس جماعة لا فيها الرحمن